إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر؟ ثم قتل كيف قدر؟ ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر.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 عليها كسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفوا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانو لا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا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 ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع القائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين